بسم الله الرحمن الرحيم سورة أنزلناها وفرضناها وأنزلنا فيها آيات بينات لعلكم تذكرون الثانية والثاني فاجردوا كل واحد تَجَنَّبَهُ وَلا تَأْخُذْ بِهِ مَرافَتَه فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَلْيَشْهَدْ عَذَابَهَا قَوْمٌ اَم اَوْ مُشْرِكَةٌ وَالذَّانِيَةَ لَا يَنكِحُهَا إِلَّا زَانٍ أَوْ مُشْرِكٌ وَحَرَّمَ ذَلِكَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ وَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَجَرِّدُوهُمْ ثَمَانِينَ جُنْدًا فَجَرِّدُوهُمْ ثَمَانِينَ جَلْدَةً وَلاَ تُقْبَلُ لَهُمْ شَهَادَةٌ أَبَدًا وَأَمْلائكُهُمُ الْفَاسِقُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِنْ بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ بسم الله الرحمن الرحيم والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم فشهادة احدهم ارضع شهادات بالله انه من الصادقين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 الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته ان الله تواب حكيم